حنين سرابي وشوق يطول وحب عظيم لأغلى رسول حنين سرابي وشوق يطول وحب عظيم لأبلى رسول ومن في حياتي طريق ذلول ونور سبيلي وهدي العقول ومن في حياتي طريق ذلول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 أَلَا يَا رَسُولًا أَضَاءَ الظَّلَامِ أَنَرْتَى بِهَا دِيكَ كُلَّ الْأَنَامِ أَلَا يَا رَسُولًا أَضَاءَ الظَّلَامِ أَنَرْتَى للن انام الله وفاز الذي به هداك استقام عليك عليك الصلاة عليك السلام رحيم عطوف صدوق أمين على الكافرين على المسلمين رحيم عطوف صدوق أمين على الكافرين على المسلمين بأخلاقه يا سعد العالمين وجاءوا إليه لكي يسلمون بأخلاقه يا سعد العالمين og fra det gjennom